وَإِذَنقَلَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أَْ تَقولوا إ مَا أَشْرركَ أَبَاءون مِنْ قَلُ وَكُا ذُرِّيَةً مِن بَعِْهِمْ أَفَتُ لِكُناَا بِمَا فَعَلَ المُبطنُون وَكَذَلِكَ نُفَصلِل الْآياتِ وَلعَهُم يَْرجعون.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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلا قَد ذَرَأْنا لِجَهًاَّ مَكثٌِ مِنَ الجِّ والالإِنسِ لَهُم قُلوبُ ال لا يَفقَونَ بِهَا لَهُم قُلوبُ ال لا يَفْقَون بِهَا وَلَهُم أَعيون ال لا يُبصِعونَ بِهَا وَلَهُم آذَانُ الل يَسمَعونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون يَهْدُونَ وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم محيث